فهو عن أولئك الأبطال الذين لم يكونوا, لم يكونوا أبطالا في الجهاد ولا في دعوة العباد ولا أبطالا في الكرم ولا في شكر النعم كلا ولم يكونوا أبطالا في الذكر والعبادة ولا في الصبر والزهد كلا ولم يكونوا أبطالا في نصرة الدين ومجاهدة المشركين وإنما كانوا أبطالا في ذلك كله نعم كأنما البطولة صيغت رجالا فكانت أولئك فمنهم أولئك الأبطال؟ إنهم الذين أحبهم الله واستفاهم إنهم الذين قربهم وأجناهم إنهم الذين ابتلو فتبروا وأعضوا فشكروا إنهم رؤوس الأولياء وقدوات الأسقياء إنهم الذين ما يقلب مؤمن سيرتهم إلا ويشتاق إليهم إنهم السابقون إلى الجنات المتقلبون في الخيرات إنهم الذين ما نظروا إلى لذة أجسادهم ولا متعة أبدالهم وإنما أشغلهم خدمة الدين ورضا رب العالمين ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم لطاعته أول أولئك الأبطال هو غلام لم يبلغ الحلم عمره دون الخمس عشرة سنة عاش في عصر ملك ظالم كان يدعي الألوهية وكان له ساحر يزين له باطلة كان هذا الساحر يستعين بالجن ويخبر الملك بأسرار الناس فإذا حدثهم الملك بها ظنوا أنه يعلم الغيب فزادوا به فتنة فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت وإني أخاف أن أموت سيذهب عنكم هذا العلم فابعث الي غلاما فطنا لقنا اعلمه السحر بحث الملك في الناس حتى وجد غلاما فطنا جريئا فبعت به الى الساحر بدأ الغلام يأتي الساحرة في الصباح ويتعلم منه السحر ويعود الى اهله في المساء ومرت الايام على ذلك وفي يوم من الايام مر الغلام في طريقه براهب يصلي ويتعبد ويركع ويسجد فقعد اليه وسمع كلامه وقراءة فأعجبه سأله ما تعبد قال أعبد الله قال الله الملك قال الراهب لا بل ربي وربك ورب الملك ثم بين الراهب الدين للغلام ودعاه إليه فآمن بالله وحده وصار الغلام كلما ذهب إلى الساحر أو رجع من عنده جلس إلى الراهب فتعلم منه وأحيانا يقول جلوسه عنده فيتأخر على الساحر فيضربه وأحيانا يضربه أهله فلما تتر عليه الأذى شك ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبثني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبثني الساحر أي أخرني لحاجة له ومرت الأيام على الغلام وهو في كل يوم يتلقى دروسا في السحر ودروسا في الدين هذا يقول ربك الله وذاك يقول ربك الملك فبينما هو كذلك اذ مر يوما في طريق فاذا بجابة عظيمة قد جلست وسط الطريق وحبست الناس عن المسير فلما رأها الغلام قال في نفسه اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل ثم اخذ حجرا من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ثم رماها بالحجر فقتلها ففزع الناس واضطربوا وتلفتوا وهم يتساءلون من الذي قتل الدابة من الذي قتل الدابة فجعل بعضهم يشير الى الغلام وبعضهم ينظر اليه مندهشا وصاروا بين مصدق ومكذب فلما رأوا انه قتلها بحجر صغير تفرقوا وهم يقولون لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه احد من الناس ثم انتشر خبر الغلام وذا عصيته بين الانام وصارت قصته على, على كل لسان يتحدث الناس بخبره ويعجبان من امره فذهب الغلام الى الراهب فاخبره الخبر فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضلوا مني قد بلغ من امرك ما ارا وانك ستبتلى فاذا ابتليت فلا تدل علي فذهب من عنده الغلام وكلمات الراهب تتردد في أذنه إنك ستبتلى إنك تبتلى مضى الغلام وبدأ الناس وبدأ الناس إليه يتوافدون ومنه يعجبون ثم أكرمه الله تعالى فصار يبرئ الأكماة والأضرفة ويداوي الناس من سائر الأدواء حتى جعل الناس من كل مكان يقبلون إليه ويجلسون بين يديه وهو يدعوهم إلى التوحيد وعبادة العزيز المجيد وبدأ المهتدون يتزايدون والكفار يتناقصون والمرضى يقلون وصار الناس بأخباره يتحدثون وعن قدراته يتساءلون حتى مرت الأيام والناس في أخبار الغلام فسمع جليس للملك كان تدعمي سمع بخبر الغلام فذهب سريعا الى دار الغلام معه هدايا كثيرة فلما دخل على الغلام اقبل عليه ووضع الهدايا والاموال بين يديه ثم قال له باغراء ما ها هنا لك اجبع ان انت شفيتني وجعل يشير بيده جهة الذهب والاموال فلما رأى الغلام هذا الوزير بين يديه علم انها فرصة عظيمة اقبلت اليه للدعوة الى الكريم المتعال فما التفت الى الاموال ولا هذا كثرة الرجال وانما اقبل على الرجل اقبال الابن الشفيق والطبيب الرفيق وقال له مبادرا اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك فسكت جليس الملك قليلا ثم فكر في دينه الذي عاش عليه فإذا هو, يعبد فإذا هو يعبد ملكا بشرا لا يملك نفعا ولا ضرا فدخل إلى قلبه الإيمان واشتاق للتعبد للرحمن فآمن بالله ووحد فشفاه العظيم الأوحد ورد عليه بصره وشرح له صدره وعظم له أجرة فخرج الوزير فرحا مستبشرا يسمع الناس ويرى فلما أصبح أتى إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فلما رأاه الملك مبصرا تعجب وقال له مبادرا من رد عليك بصرك فقال المؤمن الموحد ربي قال الملك الغبي أنا أنا قال لا قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله غضب الملك وأثبت وساح وتراعت ثم أمر بالوزير فشدد عليه العذاب ولم يزل يضرب ويهان حتى دل على الغلام جاء بالغلام فلما رآه الملك حرفه فهو تلميذ الساحر فتلطف معه وقال له اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرؤ الاكمه والابرس وتفعل, وتفعل قال الغلام اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى فاضطرب الملك وسأل الغلام من الذي علمك الدين؟ فأبى أن يخدر خوفا على الراهب فأمر هذا الطغية بالغلام فلم يزل يهان ويضرب ويبتلى ويعذب وهو غلام صغير ما رحموا صغر سنه ولا ضعف جسده ولا قلة احتماله وهو يحاول التصبر فلا يستطيع حتى عظمت بلواه وانهارت قواه فدلهم على الراهب فانطلق أعوان الطغيان إلى عابد الواحد المنان فاقتحموا عليه ثومعته وقطعوا خشوأه وخشيته ثم الساقوه أمامهم إلى رأس كفرهم حتى دخلوا به على الملك فأوقفه بين يديه ثم أقبل عليه وقال له ارجع عن دينك قال لا وأبى تعذبه وضربه وهو ثابت على عبادة الرحمن كافر بأعوان الشيطان فهم وإن عذبوا جسده فإن الله قد وعده أن يتلقاه بالغفران ويفكنه الجنان فلما رأوا ثباته اجتمع عليه الجنوت هذا يضربه بصوت وذاك يطعنه بالحنجر، والثالث يقيد يديه والرابع يزلد قدميه شيخ قد كدرت سنه وانحنى ظهره ورق عظمه وتكاغ وتراك مهمه وهم يزيدون في العذاب وهو يتلذل بعظيم الأجر والاحتساب فلما رأى الملك ذلك أمر به فوقف بين يديه ثم دعا بالمنشار فوضع المنشار في مسرق رأسه فشقه نصفين حتى وقع شقاه فاترب الناس وفزعوا وجلس الملك والغلام ينظران إلى الراهب قد تمزق قطعا وأشلاء تسيل منه الدماء وقد فعدت روحه إلى السماء ثم التفت الملك إلى الوزير وصاحبه قال ارجع عن دينك فأبى فأمسكه الجنود ووضع المنشار في مسرق رأسه وهو ثابت ثبات الجبال الجنة تلوح أمام ناظريه ولنهار تجري بين يديه فلم يزل المنشار يشق رأسه ووجهه وسمه وأنفه ويقطع جسده وهو يضطرب ويئن حتى سالت دماؤه وتمزقت أشلاؤه حتى وقع شقاه والغلام ينظر إليه فلما رأى الملك السفاح الدماء والأشناء بين يديه جر إليه الغلام قال ارجع عن دينك فأدى وهو ينتظر المنشار أن يشقه نفسين لكن الملك كان يرى أن هذا الغلام الصغير يمكن أن يغرى فيرجع عن دينه فأراد أن يطول الطريق إلى موته دفعه الى نفر من اصحابه قال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروة الجبل فان رجع عن دينه وان فطرحوه. والملك يظن ان الغلام سيتراجع واثناء الطريق ذهبوا به حتى وصلوا الى الجبل اخذوا يدفعونه امامهم يصعدون به معهم حتى اذا وصلوا الى اعلى الجبل قالوا له ارجع عن دينك وان طرحناك تلتفت الغلام حوله فاذى جبال سوداء وصخور ثم واذا الموت يلوح امام ناظريه عندها رفع بصره الى السماء وهز ابوابها بالدعاء قال اللهم اكفنيهم بما شئت فما هو الا ان دعا وتضرع والتجا حتى سمعه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوءه وبلوه نعم سمعه من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن, عن يونسا إذ ناداه سمعه من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد قول غياب إلى يعقوب فأمر الله حجارة الجبل فتحركت وأمر الصخور فانتفضت وارتجف الجبل بإذن الله فسقط أولئك الجنود من على ذروة الجبل وثبت الله قدمي الغلام وحفظه الملك العلام حتى نزل من على الجبل وجاء يمشي الى الملك فلما دخل عليه وقف بين يديه انتفض الملك تعجب اين الحرف اين الجنود ثم صاح بالغلام قال مات على اصحابك قال الغلام كفانيهم الله تعالى فتطاول الملك بضغيانه وصار عبدا لشيطانه وأمر بالغلام فأمسكه جند آخرون فقال لهم الملك اذهبوا به تحملوه في قرقور سفينة صغيرة فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقدفوه فذهبوا به يسوقونه أمامهم فلما وصلوا إلى البحر ركبوا في سفينتهم والغلام الصغير بينهم حتى إذا توسطوا به لجة البحر واشتدت الرياح وتلاطمت الأمواج قالوا له ارجع عن دينك وإلا قذفناك فرفع الغلام بصره إلى السماء واستغاث بكاشف الدر ورافع البلاء الذي من نجأ إليه كفى ومن فر إليه قربه وأدلاه رفع الغلام يديه قال اللهم اكفنيهم بما شئت فإذا بالدعاء يصل إلى الذي لا رد لأمره ولا معقب لحكمه ولا منازع في ملكه أزمة الأمور بيده والكون تحت قضائه وقدره يسمع دعاء الداعين، ويجيب دعوة المضطرين فأمر الله السفينة فانكفأت بهم فوق الماء وبدأ الصياح والبلاء فغرق الجنود ونجى الغلام وجاء يمشي إلى الملك فلما رآه الملك اشتد فزعه واضطرب أمره أخذ ينتفض، يقول ما على أصحابك قال كثانيهم الله تعالى فأسقط في يد الملك وأحاط به البلاء وعلم أنه لا طاقة له بغلام ينصر بجند الأرض والسماء بقي الملك متحيرا قال له الغلام إنك لست بقاتري حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد في أرض واحدة وتربطني على ججع نخله. ثم خذ سهما من كنايتي من سهام لا من سهامك ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني توافق ذلك الملك الأحمق وجمع الناس في صعيد واحد وربط الغلام أمامهم على ذدع نخلة فلما اجتمع الناس رأوا الغلام مربوطا عرفوه هو الذي يشفي بإذن الله أسقامهم ويداوي مرضاهم ويعينب أتاءهم ويرحم جرآهم ثم التفتوا إلى الملك الطاغية فإذا هو قد جمع حوله جند واغتر بقوته وتطاول بسطوته ثم أقبل الملك على سهام الغلام فأخذ منها سهما ثم وضع السهم في كبد القوس ثم شد القوس وصاح بسم الله رب الغلام ثم رماه وقع السهم في صدغ الغلام بين عينه وأذنه فرفع فوضع الغلام يده على صدغه على موضع السهم ومات فرح الملك ظن أنه قد انتهى من أمره فذهب إلى قصره وكفره أما الناس فإنهم لما رأوا موت الغلام علموا أن الله وحده هو الضار النافع الخافض الرافع وأن الملك بشر من البشر لا يملك النفع والضر فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فتسابق أعوال الملك إليه وتزاحموا بين يديه قالوا له أرأيت ما كنت تحذر أجزعت أن آمن ثلاثة قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فغضب الملك وأمر بالأخاديد والحفر العظيمة فحفرت في الطرقات ثم أشعلت فيها النيران وجمع الناس حولها وقيل لهم من لم يرجع عن دينه أقحمناه فيها فجعل المؤمنون يتساقطون في النار رجالا ونساء كبارا وصغارا شيبا وشبانا حتى جاءت امرأة معها صبي لها صغير ترضع فقيل لها ارجعي عن دينك وإلا قد في النار فنظرت إلى حفر النيران فرأت الناس فيها تذوب أجسادهم وتتفجر رؤوسهم وتسيل دماؤهم فخفضت رأسها تنظر إلى صغيرها فإذا صمه على سديها يرضع من لبرها فتقاعست أن تقعت النار وكادت أن تطاوئ الكفار فإذا بالله عز وجل ينطق ولدها قال يا أمه اصبري فإنك أنا الحق فقدفت نفسها في النار وما المؤمنون ما المؤمنون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 فرح الملك وأعوانه ساعة فإن المؤمنين سيفرحون ساعات وليس انتصارا للكافرين أن يقتل المسلمون ولا أن يسجن المسلحون وإنما النصر أن تبقى المبادئ حية تتبع وراية الدين ترفع. واليومت الراهب والغلام ولتحرق الأم والأيتام ولكن لتعلم الأجيال بعد ذلك الغلام أن هذا الدين عزيز تسكب لعزه الدماء وتتناثر الأشلا وتسحق لنصرته الجماجم ويكتب تاريخه بالدم ولئن كان الكافرون اليوم يتباخرون بجنود لهم يموتون لنصرة تراب أوطان أو عز وسلطان أو يدفعونهم إلى ساحة القتال بآطاع أموال فإن لا نفخر اليوم بقوم يموتون وتطير أرواحهم غدا في أجواف طير خضر تتنعم في الجنة كيف شاءت وما در الراهب ولا الغلام ولا الهزير ولا ايتام او صبروا على شدة القتل ساعة اذا كانوا اليوم قد حطوا رحالهم في الجنات وذهبت الناس وحلت الخيرات وكفرت السيئات وانقبت الحسرات ونشيت الكربات برب يفرح بلقياهم ويعطيهم ما يؤملون ويشفي صدورهم بالنظر الى الكافرين يتعذبون وفي النيران يتقلبون كلا ان كتاب الابرار التي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المطروضون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم الى اخر آيات حتى قال الله عز وجل وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم والله ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ولا يضيع الله أجر المحسنين يصاب سعد بن معاذ في الخندق فيموت فينزل سبعون ألف ملك من السماء يتقدمه جبريل إلى خاتم الأنبياء فيسرع جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا محمد من هذا من أصحابك الذي مات فاهتز لموته عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر مسلعا من الذي مات يتفقد أصحابه أهو بكر عمر أثمان علي طلح سعد. فلما خرج فإذا سعد بن معال قد مات رجل قد خدم الدين وجاهد لرب العالمين فلما مات ما فقدته زوجته ولا ولد ولا دابة وانما اهتز لموته ارش الرحمن فقده مسجده ومحرابه وسيفه وحرابه بل لموته الارض والسماء وعم الناس البكاء لانه ما عاش لنفسه ولا لبيته وفلسه وانما عاش لينصر هذا الدين انفق لأجله ماله وفارق داره وعياله حتى مات فاستبشر اهل السماء بقدومه نعم سعد يموت فيهتز لموته عرش الرحمن وحنظرة يموت فتغسله ملائكة المنام وعاصم ابن ثابس يموت فيرسل الله جندا تحمي جسده اما عبد الله ابو جابر فيموت في معركة احد ويترك سبع بنيات ايتام فيقبل اليه ولده جابر فإذا أبوه قد مات وقد غطوه بثوب فجعل جابر يكشف عن وجه أبيه ويبكي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التفت إلى جابر ثم قال تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تغلها بأجنحتها حتى رفعتموه يا جابر ألا أخبرك إن الله كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطك قال ربي أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا فقال الله إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون قال ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتنوا في سبيل الله أمواتها بل أحيا عند ربهم يرزقون وأنا سبب النضر في حركة أحد لما قتل المسلمون وظهر الكافرون وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واضطرب الناس مر أنا بن النظر بعمر وطلح ونثر من الصحابة قد تجنبوا ساحة القتال والكفاح وألقوا بالسلاح قال ما يجلسكم قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاح بهم وقال فما تظنون بالحياة بعد؟ ماذا تريد من الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع بطره إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل أولئك ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل وجدوه بين القتلى في جسده أكثر من سبعين ضربة قد مزق جسده واغبر وجهه وسانت دماؤه وما عرفه الا اخته بعلامة في طرف اصبعه نعم ايها الاخوة اقوام هانت عليهم انفسهم في سبيل الله فلم يلتكتوا الى اجسادهم وانما اهتموا بارواحهم واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام كان مصعب بن عمير احسن تتيان مكة شبابا وجمالا ولباسا وما لا وكان ابواه يحبان كانت له ام كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكل من الثياب وتطعمه ألز الطعام والشراب كان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمية من النعال ويركب الفارهة من الخيل والبغال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير فلما دخل في الإسلام حبثته أمه وضيقت عليه ففر من حبسه وخرج الى ارض الحبشة فرم بدينه الى ارض الغرباء البعداء تاركا اترفها والنعماء فلبث مع المسلمين هناك سنين ثم رجع معهم حين رجعوا فلما دخل مكة فاذا هو متغير الحال قد غرض جسمه وتغير لونه اقبل اقبل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وليس عليه إلا قطعة من نمرة الممزقة قد وصلها بقطع من جلد وقد ظهر عليه الفقر والحاجة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نكثوا رؤوسهم رحمة له ليس عندهم ما يغيرون به حالة ومضت الأيام وفشل الإسلام في دور الأنصار في المدينة فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنبعث ابعث إلينا رجلا يفقهنا في الدين فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ثم اختار منهم مصعد بن عمير فبأته إليهم خرج من مكة فارق الدار التي ألفها والبلاد التي عرفها فدخل المدينة وصار همه الأكبر الدعوة إلى الله كان يأتي الأصار في دورهم ويطوف في قبائلهم يدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام وسشى في دور الأنصار كلها بل وفي عوالي المدينة وكان مصعب يقرئهم القرآن ويعلمهم الإيمان حتى إذا كفروا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الجمعة فكانت أول جمعة صليت في الإسلام ثم ذهب إلى مكة زائرا فدخل على أمه قالت يا ابني إن كان على الدين الذي كنت عليه قال نعم يا أمي قالت يا ولدي مرة بالحبشة ومرة بيسرب قال أسر بديني أن تفكنوني فيه فأرادت أمه حبسه قال والله لئن حبسيني لأقتلن من يتعرض لي قالت اذهب لشأنك وبكت فلما رأها تبكي رق لها قال يا أماء يا أماء إني لك, إني لك ناطح عليك شفيق تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالت لا والتواقب أقسمت بالآلهة التي تعبدها لا أدخل دينك أبدا ولكن أتركك على ما أنت عليه فذهب إلى المدينة حتى اذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فاذا الناس قد تعلموا الدين بفضل هذا المعلم العظيم ومصعب قد اشتدت عليه الفاقة حتى كان يسكن في صفة المسجد مع الفقراء يلبس اخشن الثياب وينتعل ارداء النعال يجوع يوما ويشبع يوما ويمرض اياما حتى جاءت معركة احد فنفر مع المسلمين إلى ساحة القتال فصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال ثم أقبل ينظر إليهم يختار منهم رجلا شجاعا بطلا يعطيه لواء المعركة الأعظم فلما وقف على البطل مصعب بن عمير نظر إليه فإذا شاب قد جعل نصرة الدين مناه حتى عركته الحياة وتتابعت عليه بلواه فناوله اللواء فأخذه مصعب ثم نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرات ما علم انها النظرات الأخيرة بعد رحلة طويلة مع هذا الشاب الذي باع للدين روحه واخدم له جسده وهجر لأهله بيته وأهله فلما ابتدأ القتال ورمية النبال وتفرع الابطال وغلبت خيل المشركين واشتد البلاء على المؤمنين وجعل الناس من ساحة القتال يسرون ومن حول النبي عليه الصلاة والسلام ينكشفون. نظر مصعب إليهم فلم يعول عليهم بل سبت زمات الجبال يقاتل قتال الأبطال وقف على قدميه مأه الراية يرفعها بيمينه ليجتمع عليه المسلمون ويضرب بالسيف بيده اليسرى فأقبل عليه ابن قمي أهل كافر وهو على فرسه ومصعب على الأرض حاول مصعب أن يستقيه فلم يستطع فضرب الكافر يده اليمنى فقطعها فأخذ اللواء بيده اليسرى ورفعه ليراه المسلمون فيجتمعوا إليه فحنا عليه الكافر فضرب يده اليسرى فقطعها وسقط اللواء فحنى عليه مشعب وضمه بما تبقى من يديه ورفعه وهو يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئنا تأوقتنا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والدن تسيل من جراحه والرماح تتخاطف عن يمينه وشماله والخيل تغبر عليه والسهام توجه إليه وهو يصيح بالمسلمين فلما رأى الكافر ثباثة انحنى عليه ثالثة فطعنه بالرمح فأنفذه في جسده فتفجرت من صدره الدماء وتناثر لحمه أشلاء وسقط على الأرض ميتا وسقط بجانبه اللواء فلما انتهى القتال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه القتلى لدفنهم وجعل أهل كل شهيد يأتون بكفن يلفونه إلا مصعد فلم يأتي أحد له بكثن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفوه بتيابه فلم يجدوا له إلا عباءة قديمة إن غطوا بها رأسه بدت قدماه وإن غطوا قدميه بدأ رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر نبات فكانوا يرون أن الله تعالى قد أنزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما آهد الله عليه فمنهم من قضى لحظة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم نعم أقوام أرث سر خلقهم وجلالة قدر ربهم فلم يتكبروا أو يعرضوا وإنما ذلوا وأطاعوا فاستحقوا في الدنيا أن يكرموا وفي الآخرة أن ينعموا وكم من عبد أرث الحق ودعي إليه نعم أرثه من خلال موعظة سمعها أو رسالة قراءها أو شريط أهدي إليه أو ناصح جلس بين يديه وقد تقرأ سمعه آيات لو طرعت بها الجبال لن دكت أو الصخور لتشققت وقلبه قد بلغ من القساوة غايته ومن الإعراض نهايته فينظر إلى نفسه فإذا هي متعلقة بأنواع الشهوات مدفوعة إلى الملذات فيفوته خير كان قد سبق إليه ويطوى عنه مغفرة العوضة بين يديه كان الشاعر أبو نواس مجالفا لكبار الناس يعاقر خمور معهم إذا عاقروها ويضيع الصلاة إذا ضيعوها فكتب اليه ابو العتاهية رسالة يعظه فيها ويقول له ارجع الى ربك واجعل شعرك في نصرة دينك رد عليه ابو نواس قائلا اتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي اتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي وبقي على ضلالته جزعا من ان يفالك خمره وخليلاته نعود بالله من الخذلان وان شئت ان شئت فدع عنك أبا نواس فالله موعدنا جميعا وانتقل معي إلى المدينة وانظر إلى ذات الشيخ الكبير الأعرج الكثير عمر ابن الجموح كان سيدا من سادات قومه كان له صنم اسمه مناف يتقرب إليه ويسجد بين يديه مناف هو مفزأه عند الكربات وملاده عند الحاجات صنم صنعه من خشب لكنه أعظم ما أحب كان يقدمه على نفسه وماله وأهله وعياله وكان شديد الإسراف في تقديسه وتزيينه وتقييمه وتلبيثه وكان هذا دأبه مجعر في الدنيا حتى جاوز عمره الستين ثنة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأرسل مصعب بن عمير داعية ومعلما لأهل المدينة أسلم ثلاثة أولاد لأمر بن الجموح مع أمهم دون أن يعلم فعمدوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قد جاء رجل معلمنا وقرأوا عليه شيئا من القرآن قالوا يا أبانا ما ترى في اتباعه قال إني أنا دين قالوا له فأتيه أسمع منه فلم يدرك فذهب عمر حتى جلس إلى مصعب فدعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن قال عمر إن هذا كلام حسن ولكن نحن لنا مشاورة في قومنا ثم مضى عمر إلى بيته ودخل على صنمه مناف وكان يجلس بين يديه ويتعبد اقبل يمشي بعرجته الى مناف وكانت احدى رجليه اكثر من الاخرى وقف بين يدي الصنم معتمدا على رجله الصحيحة تبجيلا وتعظيما ثم حمد الصنم واثنى عليه ثم قال يا مناف قد رأيت وعلمت بخدر هذا القادم ولا يريد أحد بسوء سواك إنما يريد كثرك وينهان عن عبادتك فأشر علي يا مناف فلم يرد عليه الصنم شيئا وأنا له أن يفهم أو يجيب فعاد عليه قال أشر علي يا مناف ما ترى في اتباعك لم يجب قال عمرو لعلك غضبت اليوم فإن ساكت عنك أياما حتى يزل غضبك ثم تركه وخرج فلما أظلم الليل أقبل أبناؤه إلى مناف وحملوه وألقوه في حفرة فيها أقدار وجيف فلما أصبح عمر دخل على صنمه لتحية فلم يجده فتاحب على صوته قال ويلكم من عدا على إلهنا الليلة فسكت أهله ففزع واضطرب وخرج ابحث عنه فوجده منكسا على رأسه في الحفرة فأخرجه وطيضه وأعاده مكانه ثم قال أما والله يا مناف لو أعلم من فعل بكذلك لأخذينه فلما كانت الليلة الثانية أقبل أبناؤه إلى الصنم فحملوه وألقوه في تلك الحفرة الممتنة فلما أصبح الشيخ التمث صنمه فلم يجده مكانه فغضب وهدد وتوعد وذهب إلى تلك الحفرة وجده ملكسا فيها أخرجه ثم غسله وطيبه وجعله في مكانه ثم ما زال الفتية يفعلون ذلك بالصنم في كل ليلة وهو يخرجه كل صباح فلما ضاق بالامر ذرعا ذهب الى الصنم قبل منامه وقال ويحك يا مناف ان العنزل تمنع اشتهى ثم علق على رأس الصنم سيفا وقال ادفع عدوك عن نفسك فلما جن الليل حمل الفتية الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في بئر يجتمع في هذنة فلما أصبح الشيخ بحث عن مناف فلم يجده فتوجه إلى ذلك البئر فلما رأاه على هذا الحال قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن ثم تولى وهو يقول ورب يبول السعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه التعالب ومن تلك الساعة عاش عمره حياة جديدة يبذر للدين روحه ودمه ويضحق له لحمه وعظمه فما خلق للذة يتبعها او شهوة يواقعها بل دخل في دين الله وما زال يسادق الصالحين في ميادين الجهاد يجالس النبي عليه السلام ويدعو قومه للإسلام ولم يزل هذا ذعبه حتى جاءت غزوة بدر أراد المسلمون الخروج اليها فمنأه أبناؤه لكبر سنه وشدة عرجه أصر على الخروج للجهاد فاستعادوا بالنبي عليه الصلاة والسلام استعانوا به فأمره بالبقاء في المدينة بقي فيها فلما كانت غزوة أحد أراد عمر الخروج للجهاد فمنعه أبناؤه قالوا أنت أعرج والله قد عذرك فلما أكثروا عليه ذهب بعرجته الى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عبرته يقول يا رسول الله ان بني يريدون ان يحبسوني عن الخروج معك الى الجهاد قال ان الله قد عذرك يا عمر قال يا رسول الله والله اني لارجو ان اطع بعرجة هذه الجنة فأدن له بالخروج فأخذ سلاحه وقال اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني الى اهليه فلما وصل ساحة القتال والتقى الجمعان انطلق عمره يضرب بسيفه جيش الكفر والظلام ويقاتل عباد الاصلام فلم يلبس انستبد القتال وتنازل الابطال وقد وقعت سيوف وتتابعت الحتوف ورميه الرماح وارتفع الصياح وغبرت خيل الرحمن وألت أصوات الفرسان وفتحت أبواب الجنان وأمر يتحامل على عرجته ويزاحم على جنته ويتكئ على رجله ويرميه بنبله حتى توجه إليه كافر بضربة سيف كتبت له بها الشهادة فلما انتهى القتال حمل ودفن مع القتلى ومضى مع الذين أنعم الله عليهم ومضت السنين ومات النبي عليه الصلاة والسلام ومات بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى إذا كان بعد ست واربعين سنة في أهد معاوية رضي الله عنه نزل بمقبرة شهداء وحد مطر شديد على أرض القبور فغطاها فسار المسلمون إلى نقل رفاة الشهداء فلما حفروا عن قبر عمر بن الجموح فإذا هو كأنه نائم لين جسده فتسنى أطرافه لم تأكل الأرض من جسده شيئا فتأمل كيف ختم الله له بالخير لما عرط الحق فاتبعه وإن شئت فقار حاله بحال أبي طالب أبي طالب كان شيخا كبيرا قد كبر كنه ورط عظمه كان أحد الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبي طالب يسبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله حتى إن قريشا لما ضيقت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم حبسوهم في شعب لا يباعون ولا يشترى منهم ولا يزوجون ولا يتزوج منهم ضيق عليهم حتى كان المسلمون يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع كان أبو طالب قد دخل مع المسلمين حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسرة له فكان أبو طالب من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جن عليه الليل ونام الناس قام من فراشه ثم أقبل إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قم يا بني فنم على فراشي وأنا أنام على فراشك حتى إن كان بأس إن كان هناك قتل أو غيلة عليك حتى إن كان بأس فأكون أنا دونك شدة محبته حتى كشف عنهم هذا الضر ثم إنه بعد ذلك استمر على كفره مع أنه في داخله يعلم أن هذا الحق مع أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبة لو جبتني سمح بذاك مبينا حتى إذا نزل به الموت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو الذي طالما انتصر بهذا العم وطالما دافع عنه وطالما رد عنه الكيد، وطالما أسكت الكفار عن أباه حتى وقف صلى الله عليه وسلم بين يديه قال يا عم قل لا إله إلا الله لكنه ما اتبع الحق يعلم ان هذا هو الحق لكن منعه كبر او متابعته اباء واجداد على اتباعه والنبي صلى الله عليه وسلم ينتفر بين يديه يا عم يناشده يا عم قل اله الا الله وهو يحشر بصدره وكلما اراد ان يقولها قال له ابو جهل وابو لهب اترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات وهو لم يتبع الحق على ملة عبد المطلب فروى مسلم عن العباس رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امك ابا طالب كان يحوطك ويحميك ويبسأ عنك يا رسول الله هل نفعته بشيء انت نفعته لقاء هذه الخدمة قال نعم قال ما قدمت له فقال صلى الله عليه وسلم كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه يغلي منهما دماغه نعم البطولة اتباع أوامر الرحمن لا بالهوى والنفس والشيطان إن البطولة أن تفتخر بطاعة رب العالمين وإظهار شعائر الدين أن تجاهر باتباعك سنة خاتم النبيين وتتشبه برأس التقيين إن البطولة أن تثبت على دينك وتعظم شرع ربك ولا تلتفت إلى ابتلاء من جاحد أو استهزاء من حاقد إن البطولة أن تقرر القرار الشجاع بالطاعة والاتباع ولا تروغ روغان السعالب نعم لا تروغ روغان السعالب تطيع مرة وتعصي مرات او تصلي مع المصلين ثم ترقص مع الراقصين لا بل خذ الكتاب بقوة ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان الصحابة يطيعون طاعة مباشرة اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده فاذا انا هذا الرجل خاتم من ذهب قال صلى الله عليه وسلم له ايسرك ان يبدلك الله به جمرة من النار فما اخذ الرجل وقتا يفكر في الامر او يحاسب نفسه او يزيد من ايمان كل وانما فورا نزعه من يده والقاه قال هو صدقت لله ورسوله بل من البطولة ان تعمل بالدين وان خانت الدين هواك او كان على غير مرادك ورضاك نعم ليس المهم ان تقتنع بالحكم الشرعي لتعمل به لانك عبد ذليل مغلوب لعلام الغيوب كم من عبد تحدثه بحكم من احكام الاسلام ثم لا ترى منه التسليم والاستسلام وإنما يتذاكى بعقله ويبحث لنفسه عن المخارج والتأويلات ولا تثبت قدم الإسلام إلا على أرض التسليم والاستسلام لأحكام الملك العلام وهذا حال المؤمنين إنما كان قول, قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما يقول إن نفكر في الموضوع نراجع أنفسنا أعطونا صرفة لا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى الحديبية مع أصحابه مهلين بالعمرة منذبين يتسابقون إلى البلد الأمين حتى إذا أقبلوا إلى هناك ظهر أمامهم الكفار فمنعوهم من دخول مكة وكتبوا بينهم وبين المؤمنين صلحا وكان من برود هذا الصلح أن من جاء مسلما من مكة وهو مسلم مستضعف أقبل إلى المدينة فإنه يطرد ويعاد إلى مكة أما من أقبل مرتدا إلى دين الكفار مفارقا لدين الإسلام وهو قد جاء من المدينة إلى مكة فإنه يقبل في مكة عجب المسلمون من هذا الشرط الجائر فاقبل عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الا بالمؤمنين قال بلى قال اوليس بالمشركين قال بلا قال على الحق قال بلى قال اوليس على الباطل قال بلى قال تعالى من نعطي الدنيا في ديننا لماذا نكون نحن الأذل قال صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولن يضيعني ما صبر عمر ذهب إلى أبي بكر قال يا أبي بكر أولسنا بالمسلمين قال بلا قال أولسنا بالمشركين قال بلا قال أولسنا على الحق وهم على الباطل قال بلا قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا قال له أبو بكر أو ليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال فالزم غرزة يعني كنت غرزات الثوب وراءه لا تقالفوا فالزم غرزة فلزمه عمر رضي الله عنه وسكت ولم يعترف بعدها حتى كان النصر للمسلمين بعد ذلك الأبطال حقا هم الذين تعرض لهم الشهوات وستسافعوا إليهم المحرمات فيفرون إلى الله منها وتغلب عليهم محبته وتحيط, وتحيط بهم قوته فهم ليسوا جبناء كلما زين الشيطان لهم شهوة طاروا إليها فلا تراهم في حالة خمار ولا مجالس سجار قد عثمهم ربهم من أكل الربا وطهر أسماءهم من الغنى بل قد يصيبهم العذاب والبلاء في سبيل, في سبيل طاعة رب الأرض والسماء وما خبر يوسف عليه السلام عنا ببعيد اوتي من الحسن والجمال ما يفوق الخيال تراوده الملكة في حسنها وهو عبد مملوك لها اشتراه زوجها بثمن بخس ليقدمها وهو الى ذلك غريب لا يخشى طبيحة شاب اعزب تشتاق نفسه الى مثلها وهي ذات منصب وجمال ثم يعصم نفسه عنها يعصم نفسه عنها ولا يتفت إليها ويسجن عليه السلام بين جدران الأربعة سجن كما يسجن الصراقون والقتالون وكما يسجن الذين يخربون في البلاد وجميع مع البغاة والخوانة في زنزالة واحدة تمر عليه السنين تسرى وهو ابن الأنبياء الكريم ابن الكرماء أبوه يعقوب وجده إصحاف وجده الثاني إبراهيم ومع ذلك كان بطلاً يطول عليه السجن وهو ما فترت همته ولا لا عزيمته حتى رفع الله بعد ذلك قدره وشرح له صدره وجعل الذلة والصغار على من كاد لأمره جعله الله على خزائن الأرض ووعده بالرفعة يوم الأرض نعم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى عن جابر بن نوح قال كنت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند بعض أهل السوق قال فمر بشيخ حسن الوجه حسن الثياب فقام إليه البائع فسلم عليه وقال يا أبا محمد أسأل الله أن يعظم أجرك وأن يربط على قلبك فبكى الشيخ وقال وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحت قد خانت يميني ذراعها وأصبحت حرانا من السفل حائرا كلف ضاقت علي رباعها فقال له البائع أبا محمد اصبر فإن الصبر معول المؤمن وإني لأرجو أن يحرمك الله الأجر على مصابك فمضى الشيخ قال فقلت للبائع من هذا الشيخ قال هذا رجل من الأنصار من الخزرج قلت ما خبره قال أصيب بابنه وكان به بارا قد كفاه جميع ما يعنيه وميتته أعجب ميته قلت وما كان سبب موته قال أشقته امرأة من الأنصار فأرسلت إليه تشكو إليه حبها وتسأله زيارتها وتدعوه إلى الوقوع بها وكانت ذات زوج فأرسل إليها يقول إن الحرام سبير لست أسلكه ولا أمر به ما عشت في الناس تبغي العثاثة فإني غير متبع ما تشتهين فكون منه فياتي فلما قرأت الكتاب نزغ إليه الشيطان ووسوس فكتبت إليه غلب حبك على قلبي فدع عنك هذا الذي أصبحت تذكره وسر إلى حاجتي يا أيها القاسي دع تنفسك إني غير ناسكة وليس يدخل ما أبديت في رأسي فلما وصل الكتاب إلى الفتى استعاد بالله من الفتن وأفشى ذلك إلى صديق الله. فقال له الصديق لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها رجوت أن تكف عنك قال لا والله لا تألت ولا صرت في الدنيا حديثا وللعار في الدنيا خير من النار في الآخرة ثم قال العار في مدة الدنيا وقلتها يفنى ويبقى الذي في العار يؤذيني والنار لا تنقضي ما دام لي رمق ولست ذا منها فتفنيني لكن سأصبر صبر الحر محتس بل. لعل ربي من الفردوس يدنيني ثم تغافل عنها اصبحت ترسل اليه فلا يجيبها وترسل اليه وتبعد فلا يجيبها فلما غلب ذلك عليها ارسلت من استوقفه في الطريق يقول ان فلانة تقول لك اما ان تزورني واما ان ازورك فاعرض عنه ومضى الى بيته فلما يأست منه ذهبت الى امرأة تعمل السحرة واعطتها من الاموال والذهب على ان تعمل سحرا لذلك الشاب يعطفه عليها ويحببها اليه فعملت تلك الساحرة سحرها واستعانت عليه بالشياطين فتسلطوا عليه والشاب الصالح في بيته ومسجده لا يدري عن خبرها شيئا فبينما هو ليلة جالسا مع ابيه اذ خطر بقلبه ذكرها وهاج منه امر لم يكن يعرفه، واخترط واشتاق اليها تجاسا بجن فقام بين يدي ابيه سريعا مسرعا وصلى والتعان بالله وجعل يبكي والامر يزيد ونفسه تدعوه الى الذهاب اليها قال له ابوه يا بني ما قصدوك قال يا ابي ادركني بقيد ادركني بقيد اني ارى والله اني قد غلبت على عقلي جعل ابوه يبكي ويقول يا ابني حدثني بالقصة حدثني فحدثه قصته وهو يقول قيدني بقيد في هذه الغرفة واخرج عني فقام اليه وقيده في الغرفة واغلق عليه الباب فجعل الغلام يبكي ويصيح ويضرب ويخور كما يخور ثور ثم هدأ فدخل عليه ابوه فاذا هو ميت واذا الدم يسيل من خريه نعم هذه هي البطولة لا بطولة من يتتبع الفتيات ويستخر بمصاحبة الفاجرات ويقضي الوقت بمكالمة الهاتفية وأحاديث عاطفية ويظن أن هذا ذكاء وفطرة وهو الله عذاب من الله ولعنة قال الله فما أوتيت فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والأبطال هم الذين يلجأون إلى الله عند الملمات وينفلون به الحاجات لا يلتفتون الى ارجاك شيطان ولا يغترون بجند واعوان بل ليس للشيطان عليهم سلطان فهم من عباد الله المخلصين المؤمنين الموحدين ملتمس احدهم يوما كشف ضره من غير الله لا من ولي مدفون بالمقابر ولا من نجم شعوذ فاجر ولا كاهن ولا ساحر بل اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وانظر الى التبات في حياة الأفطال ذكر اللالكائي في كتابه السنة ألا أنه لما فتحت مصر أتى أهلها إلى عمر بن العاص وكان بها أميرا حين دخل شهر من الشهور قال يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا عادة لا يجري إلا بها نفعل ذلك كل سنة في هذا الشهر قال وماذاك قال إذا كانت اثنة عشرة ليلة خلت من هذا الشهر أقبلنا إلى جارية بكر بين أضويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في النيل قال لهم عمر إن هذا لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهدم ما كان قبله فسكتوا ومضوا فأقاموا شهرهم ذلك كاملا فإذا النيل لا يجري حتى جفت أرضهم وكادت تموت أنعامهم وهموا بالجلاء من مصر فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك في ورقة فكتب إليه عمر إنك قد أصبت بالذي فعلت وقد بأست إليك ببطاقة داخل كتاب هذا فألقيها في النيل فلما قدم الكتاب أخذ عمر البطاقة ففتحها اخذ أمر ابن العاص البطاقة ففتحها فاذا فيها من عبد الله عمر ابن الخطاب امير المؤمنين الى نين مصر اما بعد فانك ان كنت انما تجري بامرك فلا تجري وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار ان يجريك والسلام فاخذ عمر البطاقة وألقاها في النيل وأصبحوا يوم السبت وقد أجر الله النيل ستة عشر زراعا في ليلة واحدة والأبطال هم الذين يسخرون كل ما يملكون في سبيل خدمة الدين جاههم مناسبهم أموالهم قدراتهم سفرهم إقامتهم طعامهم شرابهم كل ذلك لله وفي سبيل الله وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي إلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيلا جهة نجد لينظروا لهما حول المدينة يخشى ان بعض الكفار يأتي متفللا لقتال المسلمين دون ان يعلموا بينما هؤلاء السرية يتجولون على دوابهم فاذا برجل فتقلد سلاحه ولبس الاحرام وهو يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويربك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك أقبل عليه الصحابة وسألوه أين يريد قال أريد مكة أريد العمرة فنظروا في حاله فإذا هو قد أقبل من ديار مسينمة الكذاب الذي ادعى النبوه. فرضطوه وأوسقوه وجاءوا به إلى المدينة ليراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فيه ما شاء فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أتدرون من أسرت قالوا لا رجل من الأرب قال هذا ثمامة بن أسال سيد بني حريث هذا أمير نجد ثم قال اربطوه في ساره من ثواري النسجد وأكرموه ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجمع ما عنده من طعام وأرسل به إليه وأمر بدابة ثمامة أن تعلف ويعتنا بها وأن تعرض أمامه في الصباح والمساء ربطوه في سارية فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم أن ينتقل لي قومي وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منهما شيئسا فتركه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد مر به قال ما عندك يا ثمامة ما عندك قال عندي ما قلت لك إن تقتل تقتل ذاتا ينتقم لي قومي وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه ثم أقبل عليه قال ما عندك يا ثمامة قال ما عندي إلا ما قلت لك فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا رغبة له في الإسلام وقد رأى صلاة المسلمين وسمع حديثهم ورأى كرمهم قال أطلقوا ثمامة فأطلقوه وأعطوه دابته وودعوه فانطلق ثومامت إلى ماء قريب من المسجد، ثم اغتسل ثم دخل المسجد. فقال: أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فلقد أصبح دينك دينك دينك أحب الدين إلي. وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك. فلقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي ثم قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمر فماذا أفعل فقال صلى الله عليه وسلم اذهب وأتمر ذهب إلى مكة يلبي بالتوحيد يقول لبيك لا شريك لك أسلم قال لبيك لا شريك لك لا قبر مع الله يعبد ولا, ولا صنم يصلى له ويسجد دخل إلى مكة تسامع به سادات قريش فأقبلوا عليه سمعوا تلبية قالوا له أصبوت غيرت دينك قال لا لكني أسلمت مع محمد فهموا به أن يؤذوه فصاحبهم وقال لا والله لا تأتيكم من اليمامة يعني من نزد حبة حنطة حتى يدن فيها النبي صلى الله عليه وسلم استعمل جاهه في سبيل أن يخدم هذا الدين نعم أما أنت فانظر ما تستطيع أن تقدمه للدين فطرحه تحت قدمي الدين كل مجاهدا مع المجاهدين او صائما مع الصائمين او عالما مع العالمين او قائما مع القائمين او متصدقا او واعظا او او عالما او ذاكرا لعل الله عز وجل ان يرفع بذلك قدرك واخيرا في الأبطال ليس عندهم مجال للموازنة بين الدين والدنيا يختارونها تارة ويختارونه تاركلا، كلا بل الدين هو المنتصر دائما على الدنيا هو المقدم عندهم ابدا لا يخشون لاجله احدا اذا سنن لهم دينهم فلا عليهم الله بما فاتهم من الدنيا انظر الى صهيب الرومي كان عبدا مملوكا في مكة جاء الله بالاسلام فصدق واعطى فاشتد عليه عذاب الكافرين ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة الى المدينة فهاجروا لما اراد ان يهاجر منعه سادة قريش جعلوا عنده بالليل والنهار من يحرسه خوفا من ان يهرب الى المدينة فلما كانت في احدى الليالي خرج من فراشه الى الخلاء فخرج معه من يرقبه ثم ما كاد يعود إلى فراشة حتى خرج أخرى إلى الخلاء فخرج معه الرقيب ثم عاد, عاد إلى فراشة ثم خرج ثم خرج كأنه يريد خلاء فلن يخرج معه أحد وقال بعضهم لبعض الحراس قال بعضهم لبعض قد شغلته اللات والعزة ببطنه الليلة فتسلل وخرج من مكة فلما تأخر عنهم خرج يلتمثونه فعلم بهربه إلى المدينة فلحقوه على خيلهم حتى أدركوه ببعض الطريق فلما شعر بهم خلفه رقى على ثنية جبل ثم لترك نانة سهامه بين يديه وقال يا معشر قريش قد علمتم والله أني أصوبكم رميا ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم بين يدي رجلا منكم فما تريدون بقتلي بعد ذلك إذا قتلت بهذه الثلاثين سهماً ثلاثين رجلا منكم ما يضرني أن تقتلوني بعد ذلك فقالوا له أتيتنا صعلوكا فقيرا ثم تخرج منا بنفسك ومالك قال أرأيتم إن دللتكم على موضع مالي في مكة هل تأخذونه وتدعوني أذهب أنا أترك الدنيا كلها لكم ما أريد اللبدين الدين أدلكم على موضع مالي هل تتركوني أذهب قالوا له نعم قال احفروا تحت اسكفة باب كذا فان بها اواقية من ذهب فاخدوا واذهبوا الى فلانة فخذوا الحلتين من ثياب وجعل يصف لهم مواضع ماله فرجعوا وتركوه ومضى يطوي قفار الصحراء يحمله الشوق ويحدوه الامل في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل الى المدينة فاقبل الى المسجد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عليه اثر الطريق ووعتاء السفر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا نعم ولماذا لا يربح البيع وهو الذي هان عليه يترك المال الذي جمعه بكبد الليل وتعب النهار ويترك الأرض التي ألفها والبلد التي عرفها والدار التي سكنها في سبيل مرضات الله تعالى وقارن بين حال سهي بن الطاهر بحاله هرقن الفاجر الذي كان ملكا على قومه في الشام يأمرهم فيبتدرون أمره ينهاهم فينتهون عن نهيه حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الملك العظيم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام لما وصل الكتاب إليه نظر فيه ثم أمر قومه قال هل ها هنا في الشام أحد من العرب قالوا ما يدري نبحث لتا مضوا وبحثوا في الشام حتى التمسوا فوجدوا تجارا قد قدموا من مكة يريدون التجارة في الشام فإذا على رأسهم أبو سفيان قبل أن يسلم أقبلوا بأبي سفيان ومعه رخط من قومه أوقفوا بين يديه رقل لما رآهم هرقل قال من أقربكم بهذا النبي نسبا الذي يدعي أنه نبي قال أبو سفيان أنا قال ما قربتك منه قال ابن عمه قال قلت أمامي وجعل أصحابك خلفك فأوقفوه بين يديه وجعل أصحابه خلفه ثم قال لهم إني سائل هذا الرجل مسائل فإن صدقني فاسكتوا وإن كذبني فأشيروا إلي بأنه قد كذب قال أبو سفيان فوالله لقد علمت أني لو كذبت إنهم ما أشاروا ولا أخبروه بشيء كلهم كفار لكني أنفت أن يحفظوا عني كذبا يعيرونني به في مكة وهم كفار إلا أن عندهم مروعة قال ابو سفيان فسألني قال هذا النبي الذي جاءكم الذي يدعي انه نبي هل كان من ابائه من ملك قال ابو سفيان لا ما كان من ابائه ملك قال هيرقل هل قال هذه المقالة احد قبله ام ان هذا اول واحد يقول هذا القول قال لا والله ما قال هذه المقالة أحد قبله فقال أبو سفيان هل كنتم قال له هرقل هل كنتم تتهمونه بشيء في عقله قبل أن يقول هذه المقالة قال لا كنا نسميه الصادق الأمين قال ضعساء الناس يتبعونه أم وجهاؤهم قال ما يتبعه إلا الضعفاء قال له هرقل هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه قال لا كل الذين يدخلون في دينه يثبتون عليه قال هل حاربتموه قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه قال يدال علينا ولدال عليه كان ذلك بعد معركة أحد او بعد الحديبية قال هل يغدر قال لا ما يغدر ونحن منه في مدة الان بيننا وبينه عهد حتى اذا انتهى من مسائلة. اقتنع هرقل تماما وكان عالما بدينهم اقتنع تماما ان هذا هو النبي الحق الذي بشر به موسى وعيسى في الكتاب المنزل عليهم وانه الذي يجب ان يؤمروا باتباعه وان يتبعه ويستبعه على دينه لكنه قال لأبي سفيان قال اما لما قلت هل كان من ابائه من ملك فقلت لا فلو كان من ابائه ملك لقلت رجل رجل يريد ان يستعين ملك ابيه الذي ذهب وقلت لك هل قال هذه المقالة أحد قبله فقلت لا فلو كان قالها أحد قبله لقلت رجل سمع مقالة رجل قبله فأراد أن يقلدها وذكرت لي أن ضعفاء الناس يتبعونه فذلك أتباع الرسلهم الضعفاء وذكرت لي أنه لا أحد يرتد عن دينه بعد أن يدخل فيه وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ثم قاله رقل والله إنه النبي الذي أمر موسى وعيسى باتباعه ولو أعلم أني أخلص إليه لو أدري أني ممكن أصل إليه وأنا حي على ملكي لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت إليه وغسلت عن قدميه بالماء يقول أذل بين يديه ثم أراده رق أن يسلم وأراد أن يجمع بين دنياه وآخرته أراد أنه يبقى ملك على الشام وأراد أن يكون أيضا مسلما يدخل الجنة وهذا أحيانا ما يتحقق للإنسان فرقى على أشكفة على مرتفى وجمع قومه في قلعة وغلق أبوابها ومنع عنهم السلاح ثم قال لهم يا قوم إن هذا الرجل هو النبي الذي أمرنا باتباعه وهو الذي بشر به موسى وعيسى يا قوم فما تقولون في اتباعه فلما قال لهم ذلك فصايحوا وخاروا ثم أقبلوا إلى الأبواب ليحضروا السلاح لقتله فلما رأى منهم ذلك قال يا قوم ارجعوا فإني ما أردت اتباعه لكني أردت أن أعرف صلابتكم على دينكم فاثبتوا عليه ثم استمر على كفره وشركه وأنه يقول الله ثالث ثلاثة على نفرانيته حتى ما فعل ذلك فكان عنده بطولة يستطيع أن يترك ماله يستطيع أن يترك منصبه أن يترك وجاهته هل يترك الدنيا التي هو عليها في سبيل أن يتبع هذا الدين بعض الناس على ذلك يقول أنا ما أستطيع أن أستقيم على الدين بسبب أني أشتغل في بنك ربوي أنا ما أستطيع أن أستقيم على الدين بسبب أني أخالص فلانا وفلانا. ما يا أخي هذه الدنيا ما دام أنها تحجبك عن رب العالمين والله عز وجل يقول ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون أسأل الله تعالى بمنه وترمه أن يورفقنا جميعا لكل خير ونجعلنا جميعا مباركين أينما كنا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد